وقال الله سبحانه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا وقال سبحانه نرفع درجات من نشاء قال مالك بالعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قال سفيان الثوري رحمه الله من اراد الدنيا والاخره فعليه بطلب العلم ومثل ذلك قال النضر بن شميل وقال الشافعي رحمه الله من نظر في الفقه نبل مقداره محمد بن عبد الرحمن الأوقص ذكر ابن القيم رحمه الله قصته في مفتاح دار السعاده وأن الله جل وعلا خلقه بدون رقبه وكتفاه مثل الزج رأس الرمح فأوسته أمه بأن يطلب العلم حتى ينجو من الاستهزاء به في المجالس فطلب العلم حتى صار قاضيا وقاضيا في مكة بقي في القضاء عشرين عاما لا يستطيع الخصم أن يبتسم أمامه فضلا عما هو أكبر من هذا الله جل وعلا جعل العزة والرفعة في العلم والإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن القيم رحمه الله سمى الله جل وعلا العلم سلطانا لأنه يوجب تسلط صاحبه واقتداره وكل قال ابن عباس وكل سلطان في القرآن فهو حجة أي المراد به الحجة وهو العلم قال ابن القيم رحمه الله واختلف في قوله عز وجل هلك عني سلطانيه على قولين فمن قائل الحجه ومن قائل ان المراد به السلطان السلطان الحجه في القران والسلطان يوجب تسلط صاحبه ويوجب اقتداره معنى ذلك انه من اولي الامر كما جاء صريحا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال اهل التفسير الأمراء والعلماء والعلماء هم حكام الأمراء فإن الأمراء لا يستطيعون الوصول إلى أحكام الله جل وعلا إلا من رحم لا يستطيعون الوصول إليها إلا عن طريق العلماء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومن رفعة العلم ان الله جل وعلا جعل الحق بين عيني العال كما قال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بالعلم يكون المرء على بصيرة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل آمن به أو لا تؤمن إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم الآية وهكذا يا عباد الله حصر الله جل وعلا الخشية فيهم فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء ولا ادل من هذه الايه على المنزله العظيمه التي يرتقي اليها اهل العلم من الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فهم خير البرية أهل العلم هم خير البرية لتحقق الخشية فيهم لتحقق الخشية فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وغيرهم قال أهل العلم من لم يخشى الله فليس بعالم هكذا نقول من لم يخشى الله فليس بعالم ودليل ذلك قوله عز وجل إنما التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله وكل من عمل السوء فهو جاهل ولو كان عامدا وهو المراد من الآية قال أبو العالية سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل كل من عصى الله فهو جاهل وإن عرف أن هذا حرام لكن يغيب عنه آثار الذنب تغيب عنه الآثار قال ابن رجب رحمه الله فلو أن رجلا صعد به إلى أعلى السطح وقيل له ألقي نفسك فلا شك أنه لا يستجيب لأنه يرى المهلكة فيرى ذلك عيانا وهو على بصيرة من أمره فلا يستجيب للهلاك وهكذا ولله عز وجل المثل الأعلى في من يقع في الحرام ولم يخشى الله جل وعلا فإنه لا يتصور الآثار ولو تصورها كما شاهد هلاكه حينما كان في أعلى السطح أو حينما يراد إدخاله في نار محرقة أمامه فانه لا يستجيب كذلك فالعلم والرؤية والمشاهدة تصده عن الاستجابة وهكذا الواقع في الحرام فلو كان عنده من العلم والمشاهدة واليقين علمه حقه أو عينه لما وقع في الحرام فمن ثم جاء قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فكل من عصى الله فهو جاهل أيها المسلمون ولو لم يكن من رفعه اهل العلم الا ان ذهابهم ذهاب العلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما تخذ الناس رؤوس جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا فذهاب العلماء، ذهاب العلم ذهاب الحملة ذهاب العلم مات زيد بن ثابت فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دفن اليوم علم كثير ومات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ابن عباس ذهب اليوم تسعة أعشار العلم قيل لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس قال ذهاب علمائهم ذهاب علمائهم قال الحسن موت العالم ثلمه في الإسلام لا يسدها الليل والنهار كيف لا وإذا مات العالم ذهب معه العلم أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من لا شيء لم يكن يعلم وعلمه الله جل وعلا جاءه جبريل وهو في الغار فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ لا علم عندي فهكذا كانت البداية يا عباد الله ما أنا بقارئ ثم جاءه العلم وأمره الله جل وعلا بأن يطلب المزيد منه فقل رب زدني علما إلى أن أنزل الله جل وعلا عليه الكمال والتمام اليوم أكملت لكم دينكم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم العلم وهم كذلك أيضا لا شيء عندهم منه، ولم يدركهم العلم وهم صغار بل أدركهم وهم كبار فكانوا فيه من الآيات قال البخاري رحمه الله وطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار وكانوا نجوما وكانوا أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جمعوا بين العلم وبين اليقين فصاروا بذلك أئمة ورؤوسا إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين يعني عباد الله إن المرأة إذا فقد العلم فقد الآلات فقد السمع فقد البصر فقد القلب انظر إلى أهل الجهل ماذا يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فنفوا عن أنفسهم آلات العلم وآلات النجاه قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أما أهل العلم فإنهم يسمعون ويعقلون أولئك الذين ذكر الله جل وعلا كفرهم وتكذيبهم قال الله فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل فاي منزله لهم واي شان لهم واي رفعه لهم خلاف اهل العلم اهل الخشيه اهل التقى فان الله جل وعلا رفعهم اولئك كالانعام وهؤلاء السماء جعلهم الله جل وعلا مصابيح هدى أيها المسلمون العلم نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها على أنبيائه آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية كان صاحب علم لا نظير له فاق به الملائكة فضلا عن أن يفوق به غيره فضلا عن أن يفوق به غيره قال الله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فمن سلك هذا الطريق فقد شابه اباه بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم علم غزير وعلم آدم الأسماء كلها وهكذا يا عباد الله يوسف عليه الصلاه والسلام اذا جاء الاذان يوسف عليه الصلاه والسلام من الله جل وعلا عليه بالعلم وكذلك جتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل براهيم واسحاق ربك عليم حكيم من الله جل وعلا عليه بعلم الرؤيا كان متخصصا في ذلك ولا نظير له في هذا العلم في أهل زمانه في اهل زمانه اشتراه صاحب مصر عسى أن يتخذه ولدا او عسى ان يجد منه منفعه فمكن الله جل وعلا له في الأرض وعلمه تأويل الرؤيا فافتتنت به النساء ودخل السجن قال ابن القيم رحمه الله فكانت الصورة الظاهرة سببا سجنه ثم ايضا كذلك سارت الايام والشهور واذا بالملك يرى رؤيا يعجز عنها المؤولون في عصره قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين تقيد الله جل وعلا ليوسف عليه الصلاه والسلام من ياتي به الى الملك وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات الى اخره فاعطاهم تاويلها قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الجمال الباطن وهو جمال العلم وبه حصلت ليوسف عليه الصلاه والسلام النجاه الصوره الظاهره يوسف عليه الصلاه والسلام اتاه الله جل وعلا شطر الحسن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا في سجنه ثم جاء الجمال الباطن وهو جمال العلم فكان سببا لنجاته خروجه وتمكينه في الأرض قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فهذا يدل على فضل العلم وأنه سبب للرفعة يا عباد الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده طالوت فاق غيره من اهل زمانه بالعلم الله الصفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وكان العلم سببا في تقديمه نافع ابن عبد الحارث كان واليا على مكه فاراد الحج وطلب من يستنيبه فلم يجد الا قارئا لكتاب الله وعالما بالفرائض لكنه مولا من الموالي ليس من الاحرار مولا من الموالي ابن ابذ فقال له انت احق بذلك وانت اهل الله ومقدم على غيرك كيف لا وانت تحمل القران تعلم الفرائض فلقي عمر رضي الله تعالى في عنه في فقال له من استخلفت على أهل الوادي فقال ابن أبزأ قال ومن ابن أبزأ فقال مولا من الموالي قال واستخلفت مولا قال أما إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض استحق ان يكون واليا على اهل الوادي وأي وادي واد يا عباد الله هو مكه معد قريش معد العرب معد الساده لكن العلم كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجلس أبا العالية ابن مهران كان من الموالي اجلسه على سريره ووقع في نفس قريش من ذلك فقال ابن عباس هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة ويجلس المملوك على الأسرة يا عباد الله أيها المسلمون من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فإنهم ورثتهم العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار لا زكريا ولا داود وورث سليمان داود وراثة العلم قال أهل العلم وله أبناء غير سليمان فخص سليمان لأن الوراثة هنا ليست وراثة المال إنما هي وراثة العلم يا عباد الله وهكذا زكريا. وإني خفت الموالي ورائي هل يخاف على المال؟ قال اهل العلم هو ارفع من ذلك الانبياء لا يخافون ذهاب المال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا معاشر الانبياء لا نوره ما تركنا فهو صدقه فيخرجون من كل المال فما هي الوراثة التي طلبها زكريا إنها وراثة العلم يا عباد الله أي رفعة أعظم من هذا أن لا يكون للأنبياء وارث سوى العلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء تدى خبر في الحصر فلا وراث فلا وراث للأنبياء غير العلماء يا عباد الله يا لها من منزله يا لها من منزله ترفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ولكن العالم لا يستغني عن العلم عن العمل يا عباد الله قال اهل العلم ومستدر ومستدر العلم مثل العمل قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به هذا حينما حصلت منهم التقوى وحصل منهم الايمان وازدادوا من ذلك فاورثهم الله جل وعلا النور الذي هو العلم ولهذا دم الله جل وعلا اليهود تركهم للعمل لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا صنعون قال بعض اهل العلم هذه الايه اشد ايه على العلماء أشد آيه على العلماء وهكذا يا عباد الله قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس المثل مثل هؤلاء وجاء ذلك واضحا في قوله جل وعلا واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فهذا الرجل آتاه الله جل وعلا العلم لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي ترك العمل فقال الله بشأنه ولو شئنا لرفعناه بها أي بتلك الآيات قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن رفعه العلم لا تكون إلا مع العمل ولو شئنا لرفعناه بها ايها المسلمون ولهذا لا يحيا المرء حياه طيبه الا بالعلم البدن حياته بالروح والروح حياته بالعلم قال الله سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهد به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالروح الذي هو الوحي من الله جل وعلا والذي هو العلم النافع يحيى المرء أو من كان ميتا فأحييناه وإنما كان ذلك بالعلم يا عباد الله والإيمان والهدى أو من كان ميتا فأحييناه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلا حياة للمرء إلا بالعلم وهكذا يا عباد الله العلم النافع كما ذكرنا سبب للنجاه من المزالق والمهالك ولا اجل على ذلك من سلوك الخوارج طريق المهالك والمزالق وذلك لانهم من بدء امرهم فارقوا العلم وعادوا أهله كفروا الصحابة وجمعا منهم كفروا عليا وكفروا معاوية قالوا حكموا الرجال حكموا الرجال ومن حكم الرجال قد كفر والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. فجاء ابن عباس رضي الله تعالى والذي كان آية من العلم من صغره ودعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم لا بغيره. فكان آية في ذلك. كان عمر رضي الله عنه يحضر مجالسه صغره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قريش قالوا لنا أبناء مثله فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث علمتم فسألهم بعد ذلك عن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما تقولون فيها فأخذوا بظاهرها قالوا هذا إخبار من الله جل وعلا بحصول النصر ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والتوبة فقال عمر رضي الله عنه ما تقول ابن عباس فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه إياه فأخذ بالظاهر وما هو أبعد من هذا وما هو أبعد من هذا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم إن منها الا ما تعلم فجاء ابن عباس إلى الخوارج وقال لهم إن الله جل وعلا قد حكم الرجال في كتابه الكريم قرأ عليهم قول الله جل وعلا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم فهذا تحكيم من الله جل وعلا للرجال في فرج فكيف لا تحكم الرجال في الدماء وقرأ عليهم قول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة قال لهم العباس حكم الله جل وعلا الرجال في قتل أرنب فكيف في الدماء أخرجت من هذه قالوا نعم قالت الخوارج ومحى علي نفسه من امير المؤمنين فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين هكذا يا عباد الله الاخذ باللازم الاخذ باللازم ومن اسوا ما يقع فيه هؤلاء ان يكفر الناس اللوازم ما لم يلتزموا به بل وبما لم يخطر ببال المرء فقال لهم العباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم محى نفسه في صلح الحديبية محى اسمه ووصفه في صلح الحديبية قال عندما قال من محمد رسول الله فقالت قريش لو نعلم أنك رسول الله لآمنا بك لما كذبناك فكتب من محمد ومحى نفسه من رسول الله فهل يقال كما تقول الخوارج فإن لم يكن ورسول الله وغير ذلك فلم يكن شيء من هذا فقال لهم اخرجت من هذا قالوا نعم قالت الخوارج وقاتل ولم يسبي يشيرون بذلك الى عائشه رضي الله تعالى عنها قاتل ولم يسبي فقال لهم ابو العباس اتسبون امكم عائشه اتسبون امكم عائشه فاين فقهوا واين علمكم وهذا يدل على غوري بن عباس رضي الله تعالى عن العلم والفقه فخرج منها ورجع منهم ألفان اتسبون امكم عائشه شيخ الاسلام رحمه الله في قتال الروافض في عصره قال نصحت القوم أي المقاتلين لهم ألا ياخذوا سبيا منهم فترك فنصح بترك السبي من الروافض مع أنه قد يأتي أقوام ويقولون تقاتلون ولا تسبون هذا خلاف حكم, حكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فدلت هذه القصة على الحاجه العظيمه الى العلم النافع يا عباد الله وهكذا قصه الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا اراد ان يتوب فدل على سال هو عن اعلم اهل الارض حرصا منه على النجاه لان المخرج عند العلماء فدل على عابد راهب فقال ليس له توبة قتل تسعة وتسعين نفس هذا رجل مسرف على نفسه ولم يعمل من الخير فان له التوبة فحنق من ذلك واشتد غضبه وأكمل به المئة فصار الرجل قاتلا لمئة ومنهم هذا الراهب العابد فسأل عن عالم هالارض ولم والمئة فدل بعد ذلك على عالم فقال العالم ومن يحول بينه وبين التوبه ومن يحول بينه وبين التوبه فاخبره بان له توبه فتاب الرجل وادركه الموت في اخر لحظه حياته وخرجت ملائكه العذاب وملائكه الرحمه تختصمان في الرجل فملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا مقبلا على الله جل وعلا فكان قول العالم هو الذي نجاه فأوحى الله جل وعلا إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه أن تقرب فقاسوا ما بينهما فوجدوه اقرب الى الارض الصالحه بشبر فاخذته ملائكه الرحمه في اخذ لحظات حياته يا عباد الله هذا يدل على حاجتنا الى اهل العلم حاجه عظيمه فلما كانوا كذلك في غنى الناس كثير من امورهم لا قيام للمواريث الا بالعلم ولا قيام للسياسة إلا بالعلم ولا قيام كذلك لتعبير الرؤيا إلا بالعلم ولا قيام قال سفيان الثور رحمه الله استطعت أن لا تحك رأسك إلا باثر فافعل قال الإمام أحمد الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب فإن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين إن العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس صحيحين من حديث ابي موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وشبه ما جاء به من الهدى والوحي الذي هو العلم النافع بالغيث يا عباد الله وبالغيث تقوم مصالح العباد وهكذا بالعلم تقوم مصالح العباد كما هو معلوم هذا الذي نتواصى به وهذا هو سبيلكم وهذه هي طريقكم خير طريق خير طريق لو لم يكن من سبيلكم الا احياء طريقه اهل الحديث لكفى بذلك شرفا فكيف والأمر أبعد من هذا هذه هي مجالس أهل الحديث وإن الله جل وعلا ليدفع البلاء برحلة أهل الحديث برحلة أهل الحديث فهذا فضل الوسيلة فكيف يا عباد الله إذا حقق أهل الحديث الغاية كيف إذا حققوا الغاية فمن باب اولى يا عباد الله ايها المسلمون عباد الله فالعلم لا غنى للناس عنه طرفه عين لا غنى لهم عن ذلك لان به يعرف الحق من الباطل وبه كذلك تحصل النجاه يوم القيامه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أرصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فمن ذا الذي يسجد سوى أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الهدى ورأسهم أهل العلم يا عباد الله أهل التقى أهل الخشية فحصلت لهم النجاح الدنيا والآخرة واعلم يا عبد الله ان الله جل وعلا كتب لك الدنيا والآخرة كتب لك الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير فكتب الله جل وعلا لك أجر الدنيا وأجر الآخرة نعم عظيمة تدركها ولا يدركها غيرك فربما غيرك نال الدنيا ولم ينل الآخرة وهكذا غيرك ربما نال الآخرة ولم ينل شيئا من الدنيا لكن أنت يا عبد الله يا من سلكت طريق العلم كتب الله جل وعلا لك الدنيا والاخره للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وهكذا الحياة طيبة في قول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل من الله جل وعلا التوفيق والسداد ونسأله سبحانه وتعالى أن تقبل منا أعمالنا ونسأله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل ووددت أن أعلق على كلام الشيخ أبي بلال ولكن لا أحسن مثل هذه التعليقات والله المستعان.